وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً هَ نَّسَجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ يَوْومَ ي فَخُ فيِي الصّود فَتَأتُونَ أَفوجاب وَفُوتحَنت السَّمُ فَكَانَت أَذوذاب وَثُيرًا ت الجبالُ فَنْكََت سرراضَ إِ جَهَد مَنْ كَنت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 وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغما ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 لَإِن كَانَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ انْتَهَى إِلَى رَبِّهِ مآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يداه وي قودكَ في روياد تَني ك